وَإذاَا الْ الجبال نُصيفَة وَإذا روسُلُ أقْتتَد لأَ يَوْمِن أُججلَد ليَوْمِ الفَص وَما أَدكَ مَا يَووم الفَص وَإنُ يَوْومَئِذ للِْمُكَذبين ألَ نُه لِلك الأوولد ثمُ نُصعهُمآخرِرين كذَلِكَ نَفعلُ بِْمجرمين غيل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون غيل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ فِرَاشًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَعَيْنًا يَomَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تكذبون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 وَإلَُهُ معذ للِْمُكَذبين وَإذا قِيلَ لَهُ مركع لَا يَركعُون وَإلُ يَوْمَعذ للِْمُكَذبين فَبعي حَدف بعدَهُ يُؤمنَُِ